أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل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 يَتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَ أَوْ أَثَارَةً لِلْعِلْمِ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا لَهُ من لا وَعِنْدَ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر, لينذر الذين ظلموا وبشرى لمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله خير استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين هي احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشددا وبلغ 40 سنه قال ربي قال ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي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 تَسْتَكْبِرُونَ في الأرض بغير الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَ ثَنَا لِتَفِكَّنَا عَن آلِهَتِنَا فأتنا بما تعدنا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 ذالِكَ رَجِزُ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سمعهم ولا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 صدقا لما بين يدي يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قوم لا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب دعاء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 بما كنتم تكفرون ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا